مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلي هيمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلي هيمي يا نبي سلام Cłli na Nabi i tabasam, da Nabi tabasam, i ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمه يا ربي بجاه النبي أزيح الغمّة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمّة قمرون قمرون قمر سدن النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سدن النبي المدينة من صلى صلاته واتحلم صفاته يا بخت اللي فضله ماشي ايش فعله فما ماته صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول, الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بسلم عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله و على